وإن كان في خلق وفي خلق الحسن تم وان الحب قد ان كان في خلق وفي خلق الحسن تم وان ان قد وجب فان تفرق فالايام قائله حسن جمال الروح مشرقة فالقيته بهان اوعدا عجبا اسم الجمال جمال الروح مشرقة على الحياة عجبا فان ظفرت به يوما على قدر فتح له القلب موهبة فإن رأيت فقل الذي وَلَدَ حسن الوجوه من الخلاق موهبة, <موهبة> فإن رأيت فقل جل الذي وَلَدَ حسن الطباع هو الباقي بجدته وقد يزيد إذا حسن الوجوه خبار I'll love